محمده ومستعيله ومستغفر ونعوذ بالله لشرور أبسنا وفي إئات أعمالنا من أهله الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادل له أشهد أن لا إله إله الله محده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وحيظ الهدي هدي صلى الله عليه وسلم أشاء الله أنه لمحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة من بعدانة تكلموا عن شروط الدليل وما بالدليل الأول وهو الأصل بنفسه عن نوع الأول وهو النقلي أي الكتاب والسنة وقلنا أنه لا بد للدليل حتى يصح إذن به أربعة شروط صحة إثنال واتباح لدالة واستمرار الحكم ورحانه على المعارضة وقد تكلمنا عن الشرط الأول وهو صحة الإثنال ثم انتقلنا لكلام عن اكتغاح الددال وقلنا أن الدليل النقلي إما قول وإما فعل وبدأنا الكلام عن الفعل فقلنا أن المقصود بالفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم من الأدلة النقلية التي يستدل بها وقد ذكرنا في ذلك الأدلة وقلنا أن الأفعال أو قلنا أن فعل وقول وتقرير تكلمنا عن التقرير وهو السفوت عن ما أو يفعل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يكن من كافر وأنه دليل على رفع الحرب بالفعل وجواب ما يفعل بين يديه صلى الله عليه وسلم وفي زمنه مصالعا عليه مقرر الله وأن الفعل فقلنا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أقساما وأول تقسيم ذكرناه أن الأفعال إما أن يقصد بها القربة إلى الله سبحانه وتعالى وإما أن لا يقصد بها القربة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يفعلها على وجه القربة أو أن لا يفعلها على ذلك الوجه وبدأنا بالكلام عما يفعله عليه الصلاة والسلام على وجه القربة فقلنا أن شعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فيه فإن دل الدليل على أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام والأصل أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليست من خصائصه ولكن إن جلت دليل على أن هذا الفعل في خصائصه عليه الصلاة والسلام فذكرنا في الاحتجاج به سلطيلا وقلنا إن كان هذا الاختصار في وجه المشروعية على وجه الإباحة فإنه لا يستقيم الاحتجاج به ولا الاقتداء به عليه الصلاة والسلام إن ذل الدليل على فعل أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام كزيادة على أربع الزواب مثلا فإنه لا يستقيم أن يستدل إنسان به على ذلك يقال لو هذا دليل وهو نقلي وهو من فعل النبي عليه الصلاة والسلام لكن جاء الدليل أن هذا مما خص للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يحب الله فالمباح من خصائصه عليه الصلاة والسلام لا يمكن الاشتجاج بها على جواز الفعل ولا يشعر الاشتجاج بها أما إن كان الفعل من خصائصه عليه الصلاة والسلام وكان في حقه على وجه الإيجاب كقيام الليل مثلاً فإنه يمكن أن يستج بفعليه عليه الصلاة والسلام على النجب سيكون الاقتداء بفعليه على وجه الاستحباب وتكون القصوصية في وجه الإيجاب او في مرتبة الحكم فقط يأتي انسان ويقول وإن كان هذا المثال قد جاء من أفاء من أقواله عليه الصلاة والسلام إلا أن العلماء يمثلون به قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل والصلاة بالليل في حقه واجبة فقام ابن عباس رضي الله عنه ما فصلى بصلاة فصلاتنا للليل بالليل اقتدام للنبي عليه الصلاة والسلام على وجه الاستحباب والخصوصية في حقه على وجه الإيجاب فالإيجاب الخصوصية في الإيجاب نحن لا يجب عليها ذل الجليل أنه من خصوصياته دون ذلك فيفعل كذلك فيما كان من خصائصه عليه الصلاة والسلام وخصوصياته فيما يتعلق بالحرام فلم عليه عليه الصلاة والسلام صدقه فلا يأتي إنسان ويستدل على حرمة أجل الصدقة أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه يقال لو هذا دليل هو دليل النقل وقد صح ولكن الدلالة على المطلوب غير واضحة فإن هذا من خصائص عليكم لكن يجوز الاقتداء به على وجه الكراهة فيسرق ذلك من باب الكراهة لا من باب التحرير هذا ذكرناه في الجزء الأول من أفعاله عليه الصلاة والسلام وهو ما جاء على وجه القربة وذل الدليل على خصوصية أما ما لم يأتي الدليل على أنه من خطائصه عليه الصلاة والسلام ففعله صلى الله عليه وسلم فهو كذلك على أحساب فأحيانا يكون هذا الشيء مما ساوته فيه أمته كالشهادتين والصلاة وعبادة الله عز وجل فهذا ما يفعل النبي عليه الصلاة هو وأمته فيه سوا فهذا يستزل به يعني هو وأمته في سواء فلا وجهة من الخصوصية بل خوطب بهذا هو وأمته عليه الصلاة والسلام إذن فحكمه حكم ذاك الأمر كالشهادتين فرد والصلاة فرد والصفح فرد وغير ذلك وإما أن يكون الفعل ليس بالما ساوت فيه أمته ويكونوا جاء بيانه لامر او بيان لحكم معين جاء الله عز وجل بامر فياتي النبي صلى الله عليه وسلم يبيين لنا كيفية تطبيق ذلك ذاك الامر قال الزوجان السارق والسارقه تقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا مثالا من الله فجاء النبي عليه الصلاة والقضى على يدها هنا إذن فهذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام هو بيانا لحكم ما حكمه حكمه حكم ذلك الأمر فإن كان بيانا للواجب فهو واجب وإن كان بيانا للمنذوب فهو منذوب ومستحد هذا فيما جاء فيه بيانا والكلام كله على مجرد الفعل ليس عن الأقوال إنما نتكلم عن الأسعال فقط فإن كان فعل عليه الصلاة والسلام قدر منه بيانا لأمر معين وحكم معين فحكم ذلك الفعل بالنسبة إلينا هو حكم ذاك المبين أما ما يفعله عليه الصلاة والسلام هو الثالث يفعل عليه فصل على وجه القربة ولم يأتي ذيانا لحكم معين ومجمل ولم يأتي مما ساوت فيه الأمة فما حكم هذا الجعل وما حكم الاحتجاج على المكلفين اختلف العلماء في ذلك وأظهر المذاهب وقد اختلفوا على مذاهب كثيرة أظهرها ثلاث مذاهب أو ثلاثة المزاهد. قالوا بالوجود أن أسعال وعلي القصر تحمل على الإنجاب مطلقا إلا إذا ذل الدليل على غير ذلك وقيل على التوقف لا يعمل بها حتى يعرف ما مرثبت حكمها وقيل هي ذلة على الاستخدام وهو الذي ذهب إليه أكثر المحققين ففعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفعله على وله القربة ليس بياناً لمزمن ولم يدل دليل على أنه من خطائصه وليس مما ساوت فيه الأمة ما ما مكانت ما حكمه بالنسبة إلينا قلنا في خلاف والأظهر أنه يدل على الإحداث فيأتي الإنسان فيريد أن يثبت حقما ويستدل بفعله فما هو مقام هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام إن كان كما ذكرنا هو دليل على الاستحباب دليل على الاستحباب فدلالة الفعل على الندبي فقط لا تدل على الإنجاب ولا تدل على الانجاب على أرجح أقوال أو أظهر أقوال أهل العلم هل فيما ذكره أفعله عليه الصلاة والسلام على وجه القرب أما فعله التي يفعلها ليتا على وجه القرب أي فعل ليتا قصدا العبادة بها ككيفية أكله وكيفية نومه وكيفية سيره وكيفية جبسه ما لم يأتي فيها القول كلامنا كله عن مجرد الفعل أما إذا دخل القول فللأقوال أو ذو دلالات نتكلم عنها في وقتها الفعل إذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقصد به وجه القربة فحكمه رفع الحرط حكمه رفع الحرط وجواز ذلك وقد كان السلف رحمهم الله يحلب أحدهم الشاف ويركب الثمار فإذا قيل له لما تفعلها فقال ولم لا أفعله وقد فعله رسول الله عليه الصلاة فكل فعله فعله النبي عليه الصلاة فهذا دليل أنه جائد وفيما لم يكن فيه قصد قربة الفعل الذي فعله النبي عليه الصلاة ليس على وجه القربة هو دليل على لا تنكر على إنسان يفعل شيء فعله النبي عليه الصلاة وكل ما يفعله النبي عليه الصلاة كمال هذا بالنسبة إليه بالنسبة إلى مقام فعله عليه الصلاة والسلام فيما ليس فيه قصد القرص وما حكم هذا الفعل بالنسبة إلينا اختلف العلماء كذلك فيه. هل يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فعله من على ليس على وجه القربة أم أنه لا يتبع في ذلك على أقوال أظهرها أنه يستحب الاقتداء به عليه الصلاة والسلام فيما فعله عليه الصلاة ليس على وجه القربة ويكون هذا الاقتداء ليس على وجه التعبد وإن مقتيار أكمل واتباع فعل النبي عليك وقد رأى الناس النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ قاسما من ذهب فاتخذوا قاسما من ذهب ثم رأوه ألقاه فألقوه ورآه أحد يستبع الأستاء فقال إني أحب ما تحب ورآه آخر إسراء الضبط فشرهه فالاقتداء به عليك في هذه الأمور يعني قد ان قصد به انسان الاتباع واقتداء بك قد يؤجر على ذلك ولذا قال بعضهم وهو على وجه الاختلاف بشرط الا يعتقد التعدد بالفعل بشرط الا يعتقد التعدد بالفعل فلا يباع الشيء واذا يعتقده فمن يقرا قياس فيتا اجل او الدباء ويعتقد ان فيها أجر وان او فيها حسنات او يفعل يضع القاتل ويعتقد ان فيه اجر فالاجر هنا مفعول ولكن قد يؤجر الانسان على الاقتداء والاتباع اما ذات الفعل فلا يشرع اعتقاد العبوديه فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما على وجه الإبادة كما ذكرنا بل هذا الفعل كان ليس على وجه الطربة إذن فما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ليس على وجه الطربة حكمه دائما كان مرتبته جواز الفعل ورضه الحرب وحكم الاقتداء, الاقتداء به في ذلك فيه خلاف بينه العلم والأظهر استحباب ذلك هذا فيما يتعلق بأفعاله علي خاص وقلنا أن الدليل إقرار وفعل وقول تكلمنا عن الإقرار وتكلمنا عن الفعل ونبقي الكلام عن الأقوال والأقوال دليل الأقوال كلام عليها السكات والسبة والدليل النقلي القولي إما منصوق وإما مثهوم فالدلاله تؤخذ من منطوقه ومفهومه ناخذ الكلام ان نتكلم عنها في الحصه القادمه ان شاء الله ونكتفي بهذا القدر بما عود فنتكلب نكمل كتاب من الكتاب من هذه السالكين توضيح تقريب الدين وقد توقفنا بعد ان اتممنا كتابه الخيال كما ذكر عضوكم الفاضل يوسف الله ولي عندنا كتابه السلم والله والبنان والكفالة من يخرج مسليمون او الله و قال ان رحمه الله باب السلب والسلام عقد بيعه يدخل في عموم قوله عز وجل احل الله البيع وحرم الربا والعلماء جعلوا بابا خاصا يسمى باب السلم ويسمى باب السلم والسلم عقد معاوضة يتأخر فيه المثمن ويتقدم فيه السمن يأتي إنسان بشكل صانع قليلا كان ليس في الوصناعات فالصانع أو ذارع فيقول له أحتاج مزلا سلعة معينة يذهب في الصم إلى صاحب النحل والآن ليس العسل يقول له أريد العسل من فلان كيلا معينا أحتاجه بعد أربعة أشهر يعني إياه بكذا فيقبل فيعطيه المال ويتفق على وحيه الأداء ويتفق على الكي وعنه وموعه مثلا عسل موسيقان أو عسل صنوضا أو غيره أو يحكي إنسان صاحب بغنم يحتاج الصوف الصوف لا تنتد الآن تقول له الصوف بعد خمسة أشهر تريد كذا وزن من الصوف يعينها صوفاً او وبر مائن من الضعن أو من المائن ويحدث الزمن متى يعطيه إياها ويحدث وزنها ويقدم له الزمن فهذا العقد فهذا العقد فيه تقديم الثمن وتاخير المدمن هذا التقديم. هذا لا يجوز اذا حددت المده وقدم الثمن وضبط الكيل او الوزن او الصفه ياتي الى مؤسسه او ياتي الى شركه بيع يقول احتاج الى سياره بالوصف كذا والقوه الجولانيه في اليوم الفلاني يعطيهم المال ثم لما ياتي الفلاح يعطوه السلعه المتفق عليها بالوصف المحدد في اليوم المحدد هذا يسمى يسمى اختلم ويسمى السلف وهذا يعني كان الناس يحتاجون اليه صاحب النخل يحتاج الى حتى يعمل على نخله الى مال ولا يوجد له المال فياتي المشتري فيشتري منه التمر الى سنه او سنتين ويعطيه المال فيعمل بناريه ولما يتقى الوقت يعطيه الثمر وهذا خاص بما من ما لا يملك هذا مستثنى من بيع ما لا يملك قال يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفات بد أن يكون المبيع يمكن أن يضبط فلا يختلف عليه الناس يقول قلت لك أعطيني إياه كذا وهذا كذا لا بل يحدث بالوطن أو بالوزن أو بالنوع الشري من عندك خمسين قمطار قمح صلد بعد ستة أشهر آخذه طرد يأخذ المال ويعمل على أرضه يحقق ويهيئ له ذاكاء القمح فلا يأتي بالقمح الليل لا مدى أن تكون تلك السلام ما يمكن ضبطها بالوقف والوزن إذ إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن يعني لابد أن يحدد الأمور التي لو تغيرت لا تغير فمن الثلع فكل ما يؤثر في الثمن بحيث لو جاء وبثلاء يقول ليس هذا الذي تفعنا في تغير ثمنها لابد أن يربط ذاك الأمر الذي يؤثر في تغيير الثلع وذكر أجلة لابد أن يحدد, يحدد وقت التثمين وأن يتقدم الثمن وقد ذكر دليل الإيجاب قال دليل الجواف قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة وهم يسلفون في اثمار السنة والسنة وجد الناس يسلفون يتعاملون بهذه المعاملة يسلفون يعني يسلفون اثمار من اثمار من الثمار السنة والسلتين يسلفون ثمنها والتقبلونها بعد مدة قال من أثلف في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم فسلا سرور معرفة الكيل كان يكال والوزن كان يوزن ومعرفة مدة التسليم الأجل وتقديم الثمن وتقديم الثمن هذا هو السلم وهذا الأقل جائز وهذا يدخل في بابه قلنا السلف اسمه السلف في بابه ديور لأن الإنسان يعقي مال ويبقى على جمة البائع في العفية دين في المنك المصنف بعد هذا فرح حديثة قال قال عليه الصلاة وقال <تصفيق> الله عليه الصلاة وقال الله عليه هذا الحديث وهو في رجل ديور وحضر أموال الناس لأن عقد السلام عقد مدايا عقد مدايا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا فهذه المدايا فالإنسان المشتري يدفع ثمن وينتظر الآخر أخذ الثمن ليأتي بعد ثنة او سنتين أو أشهر محددة يرد يعطي السلعة إذا ماذا فعل؟ أخذ مال الغير فبقي فيه المكان فذكر المصنف هذا, المصنف هذا الحديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله أنهو وهذا بيان أن تصرفات الناس بينهم إن كان فيها صدق فإن الله عز وجل يمكن فيه فيها ولا يصل دائما الإنسان عن أمر الله عز وجل في تعامل فكلما تعامل مع الناس فهو في حقيقة الأمر يتعامل مع الله إن عامل خيرا أجر وإن عامل شرًا أجر وإن سعى لخير وفقه الله وإن خصد شرًا فضحه الله, الله فمن أخذ مال الناس باقتراضه او مبايعته كهذا العقد يريد أن يرد يسرى الله له ذلك وردها عنه وإن عجر وكاف وجاز صاحب الدين وأبرأ ذنبته ومن أخذها قاصداً الظلمة قاصداً حفل أموال الناس قاصداً التحايل عنهم فإن الله عز وجل يمحق بركته ويذهب خيرا قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداء الله عنه ومن أخذها يريد إكلافها أتفى الله ولما كان بيع السلام بيع مدينة ذكر المصنب عليه الصلاة عقبه بابا يتعلق بالديون وهو الرهن والضمان والكفالة قال باب الرهن والضمان والكفالة فهذه قال قال باب الرهن والضمان والكفاله وهذه وثائق بالحقوق ثابت او ثابت اذن كلام عن الديون وحقوق الناس قال عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين إلى أجل اجل فاسجلوا الأمر بالكتابة هو عبارة عن وضع وثيقة تحفظ الحقوق إنسان يحقظ غيره مالا أو يبايعه على مدة يسلم له او يسلم له على مدة مغيبا يكتب وثيقة أنني أعطيت فلان مالا معينا ليرد لي في زمن معين هذه الوثيقة ما غالي منها حفظ حقوق الناس الكتاب كتابة الديون فإن لم يجد الإنسان ورقة يكتب ولا كاتب يكتب ماذا يفعل فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فالشهداء كذلك وثيقة لحفظ الحقوق فإذا تعاملت مع شخص في معاملة مادية حتى تحفظ العلاقة بينكما وحتى لا تتغلب النمس على المسلم في باب الأموال لا بد من ضبط الحقوق حتى تثمت الحقوق وعند التخاصر إذن ماذا نفعل؟ لا بد من كتابة التعاقب إن لم يمكن انتقلنا للشهاد قال عز وجل استشدى شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتين إن لم نجد الشهادة عندنا في منذ بيت الحقوق إما بوثيقة مخصوبة أو بوثيقة مسموعة وهي الشاهدين إن لم نجد انتقلنا إلى الرهن والرهن هو وثيقة كذلك وهو وضع مال او شيء مال معين سواء كان مقدمت وعاده لا يوضع النقد بانه يكون في مقابل نقد مال مقوما كسياره او طراسم او ذهب او عقار او غير ذلك يحفظ به الانسان حقا يقول لو هذا عندك مقابل ديني خذكم امسكوا عندك حتى حتى ارد لك دينك فإن لم يرد له دينه يبيع الرهن ويقبغ ثمنه ويرد الباقي إلى صاحبه وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي معناه كان عليه مال وغيره وكانت درعه وضعها رهن فالرهن ماذا يفعل؟ هو وثيقة وثيقه لما يأتي الاجل ولا ياتي صاحب المال بالمال ياخذ الانسان ذكر الله بالحاكم والقاضي ويقول هو انا له علي دين لي عليه دين وهذا الرهن بعهم واعطيني مال ان لم يمكن الرهن الذي لا يمكن الانسان شيئا عندنا الضمان والضمان كذلك وثيقه الضمان كذلك هو ديات نفسه يقول اعطني مال ارده لك بعد شهر او بعني سل بالسلم سلما او سلفا تمورا وخذ النقض اذا بما اثبت أن عندي مال عندك قلنا نكتب نشهد نظرا لا يوجد رهن اتي بي ماضي ما واللهني هو إنسان يضمن قباء الدين عنده مال يقول إذا لم يعطيك مالك انا أضمن أي أنا أجسأ أنه المال وهو مثيقة ذلك فيوم يأتي وقت رد المال ولا يأتي الإنسان بالمال ذاك الذي ضمن والضمين ويسمى الزعيم غريب كما قال النجال الزعيم غريب الضامن هذا الذي يضمن يسمى زعيم هو الذي يرد المال إذا وثيقة لحفظ الحق إلا بيوجد الضامن جاءت الكفالة والكفالة فذلك وثيقة تحفظ بها الحقوق كما تعمل كفالة أن يأتي شخص ويقول انا كفيل لك في مالك أن آتي لك بصاحب المال الكافر او الكفير لا يحضر الدين عن المدين ولكن يقول له إذا جاء الأجل فأنا كفير لك أن أحضر لك صاحب الدين فإذا أحضره له فليأتي بملاك العقل المال الكفير يوم يأتي الأجل يأتي الكفير فيحضر من عليه دين إلى صاحب الدين يقول هذا هو صاحب ذلك الذي ان لم أصبح اصبح غالينا والزعيم غريت قال وثائق يعني طرق لحفظ حقوق الاموال وهذه وثائق بالحقوق الثابته فالله فالله هذا هو شرط الله ما هو بما ما هو شرط الله يفح بكل عين يفح بيعها يأتي الإنسان ويقول أعطني المال وأعطني المال وأعطني المال وأعطي المال وأرب لك بعد سنتين المال وَهَذِهِ قوارير الخمر رهينة عندك أو رهن نقول لا الرهن لابد أن يكون أمرا يجوز بيعه والخمر بيعها لا يجب أن تكون رهنا لأنه إذا لم تأتي بالمال صاحب المال يحتاج إلى ماله إذا ماذا يبعي يبيع الرهن ولي يجوز بيعها إذن فيصح الرهن بكل عين صح بيعها فكل الأمور التي أترناها من النجافات والأمور التي لي يجوز بيعها لا يجوز أن تشعلها رهنا يا ايها المنتجل اكدال لا يسمى واحد لا انتعاء او او ستسقط امانه الرهن امانه ماذا يعني امانه بماذا مثل المصنف هذا يعني اذا ضاعت لا لا يضمن والامانات لا تضمن العاهيه تضمن والامانه سده الغمن العاليه انسان يعير كشيء ويعيرك فيال ويعيرك التدوال او تسو تستعيره منه للاستعمال فالعاليه مغنونه تفسرها لا بد أن تحضر غيرها او تصليحها او تعطي ثمنها فساليه الا اذا قبل صاحبها وتجاوز أما الأمانة أو الوذيعة الوذيعة هي الأمان والعالية هي الوذيعة أو الأمانة أن تضعها عند شخص تستأمنه عليه تقولوا عادي هذا جهابي أنا مسافر ضعه عندك فرق بين هذا جهابي أنا مسافر عندك وبين خذ هذا استعمله عارية في المعجلة استعملوا عارية إن فسد سواء أصدر أو لا لا بد أن يؤمنها أما الأمانة والوبيعة فتحفظ فصاحبها مؤتما فإن هلكت من غير تقصير ولا تفرير ومن غير تعد فلا شيء عليه ولذلك قال الظهن أمانة معناه لو رهن إنسان أو رهن مقابل دينه ثم هلكت تلك الشاث بأمر من غير تقصير من مرتهن او مرتهن ولا إحرار فلا يرى من له تكشى ويبقى الدين دين ويبقى الدين دين أما إله وقصر وأهدك بأنه لم يطعمها او لم يحجها ولم يحفظها فأكلها الزين بتقصير منه فإنها في مقابل الدين فإنها تؤخذ في مقابل الدين فتبقى أمانة هذا معنى قوله أمان يعني لو هلك من غير تقصير لا يقول له هذا الله مقابل ما الذي عندك لا المال الذي عندك بين يبقى في الزين والرهن ذهب والرهن ذهب انفطر حصل الوداع السام بان جاءه يوم ان مدت يوما الميقات يوم الأجل فرد له المال ان فكر را معناه لكن الشيء المرهون يعود إلى صاحبه وان لم يحضر وان لم جاء الأجل وصاحب المال لم لم يرد الدمن اذا فليصاحب الدين الحق اليبيع اليبيع هو هو البيع الحاسم وان الحاكم يباع الرجل مثلا مثلا يشتري بطريق الثمن سلعه 50 مليون مثلا 50000 يقول يقرره ذاك المال ويضع عنده السيارة او دراجة نارية يقول لو هذا رهم فيأتي الأجل سيرد له المال وعطيه السيارة والفكرة لم يعطيه المال يبيع السيارة فإن كانت السيارة ثمنها أكثر من الدين أخذ حقه من الدين ورد الفائل ذاقي إلى صاحب المال وإن كان في السيارة أدنى من الظهر بأى أخذ الثمن ودقي على فاعب الدين كما معين بدون رحم هذا معنى وإن لم يحفل وطلب فاحب الحق بيع الغاني وجب بيعهمه وما فقي من الثاني بعد أن وزار فاحب السيد ربي نعم وإن ضغي الدين يكون كفا دين ببقص وحينا اتفق رحمه احمد تعه رحمه الله ورحمنا ونبدا ان قلنا ان الرهن امانه ان هلك من غير تقصير فلا ضمان فيه ولكن ان, أن, إن هلكها إن انسان فبالقيمه تبقى الرهن بالقيمه تقدر وننقل ونذكر عندها وننقل على ركبه ونماغه تبأ له ومؤنته على ربه هذا الكلام على الرهن إنسان أخذ مال غيره قررا أو مبايعة عليه دين فرهن شاتا أو ناقة مثلا او عبدا هل هي الشات تعطي الحليب والابناعه تعطي الحليب والابناعه تأكل فلنفقتها من يوزق عليها لتاكل ومن يستفيد من حليبها او لابنها الذي يعمل فالارض التي بحواليها و النفق على من او إذا ولدت النار هنا العلم اختلفوا الله هل نفق على المرتهن المرتهن المرتهن الذي عنده الرم في يده فينفق ويستفيد أم هي باقية في ذنة المال الله هم. فنفقتها وفائدتها ونتاجها وربحها كله عليه قال ولماه هو انما مثلا شات تاتي ببشار او بخلفاتها يعني تلد تلد له واقنته على ربي من هو ربه هنا الله يعني الله ينسخ ويوم يعود بيوم يعود فيه وفي زوائده يرجع وين لا يقول لو ان اعطيتني شات اما ما ولدته في هذه السنه فلي لا وانما يعود الى عقب يعني الى طفله اخلد في بين اهل البيت من من ولد الغلام في <تصفيق> السنه و 50 و 50 و من طقم و طربا و التقمه كان منصوبا ولما تذكر من طقم كان منصوبا الراهن مال محبوظ وهو أمان لا ينبغي أن يستغل إلا بإذن بإذن الراهن لأنه مال أمانة عند غيره والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رُكِب فنفقته على راكبه وإلا قال الله يركب بنفقته يعني يركب وينفق عليه انسان يركب سياره سياتي فيركب عليها وينفق عليه يضع لها البنزين او يصلحها اذا فسدت فمن يستعملها ينفق عليها من يستعملها ينفق عليه ولبن كل يشرب بنافس كذلك الحليب قلنا اذا استعمل ليدا السفيد منه فان إن باء يكون على من يستفيد منه الاخر انه لصاحب الرهن يعني لو كان والله هذا اقري يمكن أن ياتي كل يوم ياخذ الحليب ياخذ الحليب ويطعم شاته اذا كان غائبا فلا يتفي ضيع سيستغله من عنده الرهن اذا سيطعم ويستفيد سيطعم ويستفيد هذا هذا رهن وقد تكلمنا عنه واحكامه والضمان <تصفيق> قلنا ان الضمان ان ياتي إنسان ويقول لو اعطي المال وانا ضامن ان لم يرد لك مالك ردست لك انا الدين فالضمان يتحمل بالانسان اي رد الدين فلو جاء وقت التسديد واجله ولم يكن عند صاحبي او من عليه دين مال او اختفى او لم يظهر او اختفى في تجارته فيأتي الظالم هو الذي يشدد الظالم هو الذي يشدد والكفالة, فيه. والكفالة فيه. نعم ذكرنا هذا الكفالة خلاف الظالم يقول انا كفيل لك اذا جاءك وقت التزديد ان احضر لك هذا الانسان يحضره ويضعه بين يديه وبرئ الذين ما لا يطالبه بالمال إذا لم قال النبي عليه الصفر أزدعين غريب فالكافي أو الكافي ماذا علي أن يفعل إذا جاء الأجل لا يأتي صاحب المال لا يأتي المدين ولا يحضر المال إذا لم يصاحب الدين إلى هذا الشيء يقول له أين أكلان أين صاحبه فلو سأحضره لك فيأتي به ويضعه بين يدين بريء الجزء إلا أن به فهو غريب عليه أن نقضي الدين يقول له أين صاحب الدين يقول هذا مال ضمنت لك أن أرد لك المال فهذه وثائق فكل منهما فكل فكل منهما ضامن إلا أنقام بأذنب الدين أو أقرأه الظامن الحق أو في بريء حق نعم يعني كلهم من الظامن وال كافلي غيلهما كما قال ضامنان لا بد ان يؤدي ما علي حتى يرجع الحق الى صاحبه او يتجاوز عن مو يستطيع قول انا لا استطيع كما عند هذه طرق وثائق حرز المال قلنا الكتابه الشهاده الرهن وبن والكفاه وبقيه الشواله لم يذكرها المصنف الشواله هي ان يكون انسان بانسان على انسان دين ياتي الاجل يلقي لو اعطي مالي انا اقوستك مالا واعطيتك مالا فيقول لو زبله ثلاث فإن لي عليه دين هو يعطيك سيحوله يسمى الحوال يحوله إلى غيره فهو يذهب إلى بلان ويقول فلان الذي له عليك دين حولني إليك أعطني الدين الذي عليك إليه وهذه الحوالة وقال عليه الصلاة والمن أحيل على مليء إنسان يحل وكما قال عليه الصلاة والسلام يعني إذا جاء شخص إذا أغرأت إلى شخص قلت لو عطني مالي يقولك أنا أدين لسولا بمن يذهب إليه يمبغي عليك أن تبغي إلا إذا كان هذا الإنسان لا يمكن أن تحاكمه إلى حاكم او كان فقيرا ليس لو ما يقضي به فأقوله لا أقرحي وأنا ترسلني إلى من ليس لو مات لابد أن في إلى غني يمكن أن يقضي أن يقضي او يمكن أن يجبر بالحاكم ليقضي فالحوال لم ينفل المصنف رحمه الله هذه ذكر المصنف سبعا بعد باب السلم لأن أصل عقد السلم دين ويسمى السلف ثم انتقل للكلام عن الحجم الأصل أن أموال الناس محفورة والحقوق بين الناس حقوق الأموال الشارع عقاها حقا عظيما ولكن ثم تأخر أعظم من الأموال بين الناس وهي الضابط الإيمانية فمن تعابل مع شخص في مال وجب عليه أن يؤد له مالا وقد شرع لنا ربنا عز وجل من أرق ما نحمد به الحقوق حتى لا نتخافم لأجل الأموال فإن كان الذي عليه مال فقيرا وذى عسرة تساقطت حقوق الأموال ووجد اعتبار حقوق الإيمان قال عز وجل فإن كان ذو عسرة فنظرة الى مصر إذا كان من عليه دين لا مال له وجد ان يستقل الحقوق الماديه ونحاول الحقوق الماليه فننتظر اما اذا كان غنيا او له مال ويما هنا جاء باب الحجر حجر لتحفظ الحقوق والمفهم قال باب الحجر للفاسد او غيره نتفق او نتوقف عند هذا القدر حيث قالنا في علاج المواقف والكلام عما يشراهم المخنث ان شاء الله ينجل وان شاء الله عز وجل ان يوفنا بما سمعنا ونجى يجع... ورزقنا الفهم ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه بارك الله فيكم سبحان الله الحمد